آنفة. قال الله جل وعلا والطور الواو هذه واو قسم والله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته وليس للعبد أن يقسم إلا بربه تبارك اسمه وجل ثناؤه وقسم الله ببعض الأشياء شرف له ورفعة له أقسم ربنا بالشمس أقسم ربنا بالليل أقسم ربنا بالضحى أقسم ربنا بالفجر أقسم ربنا جل وعلا بكثير من مخلوقاته إجلالا لها قال هنا والطور الطور في اللغة كل جبل نبت عليه شجر كل جبل نبت عليه شجر لكن ما المراد بالطور هنا هذا يختلف بحسب معرفتنا بالألف واللام في قوله جل وعلا والطور فإن قلنا إن الألف واللام للجنس فالمراد كل جبل فيه شجر وإن قلنا إن الألف واللام للعهد نظرنا هل العهد هنا لفظي أو العهد هنا ذهني فما معهود لفظي فلا يوجد لأن قول الله جل وعلا والطور هو أول آية في الصورة نفسها فلا يوجد شيء مسبوق فيبقى المعهود الذهني من المعهود الذهني المستقر في الأذهان عن الطور؟ هو الجبل الذي كلم الله جل وعلا عنده موسى فيصبح الراجح أن قول الله جل وعلا والطور قسم بالجبل الذي كلم الله جل وعلا عنده صفيه وكريمه موسى بن عمران وهذا الجبل جبل مبارك مقدس بنص القرآن قال الله جل وعلا إخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وقال جل وعلا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا فهذه كلها آيات تدل على فضل الجبل الطور الذي كلم الله جل وعلا عنده موسى فيصبح القسم هنا بشيء متحقق وهنا يسوقنا الأمر للحديث عن الجبال الجبال من أعظم مخلوقات الله وقد جاء في الخبر أن الله جل وعلا لما خلق الأرض جعل التميد ثم خلق الجبال عليها رواسي فتعجبت الملائكة من هذا قالت أي رب أفي خلقك خلق أعظم من الجبال قال الله جل وعلا نعم الحديد قالت الملائكة أي رب أفي خلقك ما هو أعظم من الحديد قال الله جل وعلا النار فسألت الملائكة أخرى فقال الله جل وعلا الماء فقالت الملائكة بعد ذلك فقال الله جل وعلا الريح فقالت الملائكة أو بعد ذلك فقال الله جل وعلا ابن آدم يتصدق بصدقة فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه فهذا دليل على أن الأعمال الصالحة من أعظم مخلوقات الله لأن التوفيق للعبد أن يأتي العمل الصالح ليس بالأمر الهين، فكون الإنسان يعلم أن المال مثلا قوام الحياة الدنيا ثم يأتي يتصدق فهذا يقين أن هذه الصدقة لا تنقص ماله ولا تجعله يفنى. ويقين بما عند الله جل وعلا من الثواب فهذا هو من أعظم مخلوقات الله وإن كان حساً لا, لا وإن كان معناً